طاف طاف والقرآن المجيد والسرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا وكلنا نَوَفْنَا تُوبَةَ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ خُذِ الْعَالِمَاتِ قُصُرَ الْأَرْضِ مِنْهُمْ خُذِ الْعَالِمَاتِ قُصُرَ الْأَرْضِ مِنْهُمْ كِتَابٌ حَفِيظٌ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ذَل كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ذَل كَذَّبُوا الْحَقَّ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها جَعَلْنَا لَهَا نَيْلًا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ جَعَلْنَا لَهَا نَيْلًا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رواسي بَتْنَا فِيهَا وَأَنشَأْنَا دَرَنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا وَاسِيَةً وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فيها مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَأَنبَتْنَا فيها ذَلِكَ الصِّرَاطُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ذَلِكَ الصِّرَاطُ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ سَنَا اِمَاءٍ مُّبَارَكَةٍ فأنبتنا, فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ أَنبَتْنَا بِهِ وَنُقْلِبُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدُ وَنُقْلِبُ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدُ رِزْقًا لِلْعِبَادِ لِلْقَانِي رزق لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا يَايْنَاهُ بِلَبذَةٍ مَنثَا فَذَلِكَ الْخُرُوجُ ذَلِكَ الْخُرُوجُ كذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ كذَّبَتْ يرعون واخوان لوط وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع واصحاب الايكه الرسل حقا وعيد لجربهم فثلاث حف و عيب افعينا بالخلق الاول افعينا بالخلق الاول بل جديد بل هم في لبس من خلق جديد